يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كروة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس قوى اذهب إلى فرعون إنه طغى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 الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى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 هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أين مرسها؟ فيما أتم ذكرها إلى ربك موتها. إنما أتم ذر مي من يخشها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها